114. الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 115. إن لك في النهار سبحا طويلا 116. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ مَّعَهُم مِّنَ الْمُنكَرِينَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا وَعَذَابًا أَلِيمًا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة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 إن أخذ إلى ربي سبيلا إن هذه فمن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 119. ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرعوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه تجدوه عند الله وخير وأعظم أجر واستغفر الله.